اللهم أنت نور السماوات والأرض فلك الحمد اللهم أنت قيوم السماوات والأرض فلك الحمد اللهم أنت بديع السماوات والأرض فلك الحمد اللهم أنت الله لا إله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 نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا من جاء ولا من جاء منك إنا إليك اللهم يا واصل المقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك اللهم أحسن قو فنا بين يديك اللهم أحسن قو فنا بين يديك اللهم أحسن قو فنا بين يديك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا فسجودنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا فركوعنا فسجودنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا قيامنا وركعنا فسجودنا اللهم اجعلنا من الذين صاموا رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من الذين قاموا رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من الذين قاموا ليلة القدر ايمانا واحتسابا اللهم حرر وجوهنا على النار اللهم حرر وجوهنا هلكنا اللهم حرر وجوهنا على النار اللهم اعط رقابا الليلة من النار اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار الادوران برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم عاف تق رقابنا ورقاب امائنا و وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا من النار الله. اللهم أعتق رقاب والدينا من النار اللهم أعتق رقاب والدينا من النار وأدخلهم الجنة مع الأمرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم تب علينا في ليلة يا ربنا إنك الآن ترانا ترانا كذلك وتسمع كلامنا ترانا كذلك وتسمع كلامنا وتعلم حاجاتنا حقا اللهم حرم وجوهنا على النار قاضي سن الجنه لا نمر برحمتك يا عظيم يا اللهم خص لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلهنا به جنّتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا أن اللهم بأسماعنا وبصرنا وقوتنا أبدا أبقتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبنى علمنا ولا الله المصير ولا لله مصيرنا ولا لله مصيرنا, مصيرنا وجعل الله لنا الجنه يا دارنا والرضا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم سدد ربيتهم اللهم قو شوكتهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انتقم اليهود الغاصبين اللهم دبرهم تدميرا اللهم شتتهم تشتيتا اللهم زنزل الأرض من تحت أخدامهم اللهم ألنا فيهم يوما أسودا اللهم انتقذ منهم فإنهم لا يعجزونك يا واحد يا كهار إنهم يستحيون الإنسان، إنهم يقتلون أطفالنا، إنهم يقتلون شيوخنا، إنهم يستهزئون بنبينا، اللهم تبرهم تبرى، اللهم افرح قلوبنا بدمارهم قلوبنا بذبارهم يا رب نحن نأكل ونتمتع وإخواننا يموتون ولا حول لنا ولا قوة إلا لنا يا رب لا تجعلنا من المنافقين اللهم يا رب جعلنا من المجاهدين اللهم كن لنا ومعينا ونصيرا اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم فك اسعى المسلمين اللهم فك اسعى المسلمين اللهم فك اسعى المسلمين يا ربنا اننا مستضعفون في الآن في الأول. يا ناصر استغافيني اللهم انصرنا يا رب العالمين اللهم رزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم إننا نعوذ بك من الكبر والرياء اللهم إننا نعوذ بك من الكبر والرياء اللهم رزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم اجعل هذا البكاء خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد منه شيئا اللهم تجاوز عنا يا ربنا اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى اللهم أري الحق حقا ورزقه اتباعه وأريه الباطل باطلا ورزقه اجتنابه اللهم قطع به دابرا فسادا اللهم بارك له الله في ولي عهده اللهم أنبته نباتا حسنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنك عفو تحب العفو تعفو عنه اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم عافنا وعفو عنا وتقبل منا وساضحنا واغفر لنا وتجاوز عنا يا الله صدق يا محمد بالنظر الى وجهك الكريم لا تعذبنا يا تجاوز عنا اللهم لا تدعنا في مقامنا لا ذنب لنا ولا همنا لنا فرجته ولا كرم لنا ولا ضعّا لنا هديتهم ولا تائب لنا قبلتهم ولا ميت من أموات المسلمين إلا رحمة رحمةك يا أرحم الراحمين سبحانك رب العاليمين ما يصفه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين